يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدهن واحص العده وتق الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعده حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجلهن فامسكهن بمعروف وفارقوهن بمعروف وأشهد ذوي وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يعز به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له ما خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيظ من نسائكم إن ارتبتم لم الأحمال لهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويُعزم له أجره أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تظاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل وإن كن أولات حملين فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضن لكم فأتهن أجورهن وأتامروا بينكم بمعروف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 أن الله قد أحاط بكل شيء علما